ولو يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشر اِسْتِعْجَا لَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أجلهم فنذروا الذين الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي وَإِذَا مَسَّ مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر لم يدعنا أَلَمْ نَكْشِفْ نَ عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افتح ترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ويقولون ها اولائي فاءناء عند الله قل اتنذئون الله بما لا يعلم في ولا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا مَتَ وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكُذِّبَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن ربه فَقُلْ إنما الغيب لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ من المنتظرین واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضرر امس سترُم إذَلَهُم مكُرُ في آياتِنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَع مَكْرَهُ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ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 وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وجاءهم الموج من كل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 يا أَيُّهَا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا إِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ سماء فاختل طبي نبات الأرض فاختل طبي نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض خروفها، حتى إذا أخذت الأرض زينت وظن أهلها انهم قادرون عليها حصيدا كأن لم تؤمن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، والله يدعو. إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم